كلا انما الانسان لا يطغى الراء استغنى ان الى رب ترجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى رايت اذا كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينفى لنسى من ناصية ناصية جاذبة خاطئة قل يادعنا ديا سندعو سبانيا كلا لا تطع و اسجد وقل ترد